بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من من خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت السر وان تجاهر بالقول فان لَهُ يُعَلِّمُ السِّرَّ وَالأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ مَا رَأَىٰ فَقَالَ لِأَهْلِهِ فَوْقَ إِنْ مَنَاستُنَا رَأَى لَنِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَفَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رب فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم وَنَاذِرَ ذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يُظْلَمُ مَنْ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِهَا هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غلمي ولي فيها مآرب أخرى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 وَاضْمُ بِبَيْضِكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنْ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اِذْ هَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ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 قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أنقذ فيه فتاة في سَابُوتِ فَقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْ مُعَادٌ وَلِيْعَدُ اللَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إذ تنشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنج جئناكم من الغم وفتنا ما كفتونا فلبس تهسين في اهل ماذا ينسم مجئ على قذر يا موسى واستمعت لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فزعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو قال ربنا إنما نخاف أن يفرق علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى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 117. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى 118. قَالَ فمن ربكما يا موسى 119. قال ربنا الذي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 قُلُوا رَضًا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً وَلَقَدْ أَرَيْنَا ذُو آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْ سَمَالِ تَخْرُجُنَا مِنَ الْأَرْضِ بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَمَّا جِئْتَ يَنَاكَ فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلقه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس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 سَرَا فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَثَرُ النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُصْرِجَاكُم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسيقى أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حذالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إن إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنا 119. قبل أن آذن لكم 110. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر 111. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقا قالوا لنؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَنْ يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عذن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَذَالِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابِسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ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 مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُسْرِفُوا فِيهِ فَإِنَّهُ يَكْرَهُ الَّذِينَ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 قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامر فرجع موسى إلى قومه رب بَانَ أَسِفَا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَنْ يَعِدكُم رَبُّكُم وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَم أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي قلمَا أَ لَفْنا مَوعيزَكَدمَلكِنَا وَلَكِ النَّ خُم مِن أَزَرًا مِ زِينَةِ القَومِ فَقزَفْ النَّهَا فَكذكَقَصَّ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 ولا نفع ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم هو احمان فاتبعوني واطيعوا امري قالوا لن نبرح عليه عاتفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم قُلُ اَلَّا تَسْتَبِعَدْ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا بُنَيَّ مَا لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَضَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَضْبُ قَوْلِي قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي قَالَ بَصَبْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضَ قبرة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساك وإن لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَاصْبِرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنَسْفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِنَ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 وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِلَّةً بَكْرَا مَنِ اعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا ۚ قَالُوا ادْخُلُوا وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ ذرقا يتخافتون بينهم إن لبستم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 وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَلَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ صالحات وهو مؤمن فلا يخاف غلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحب بس لَهُ زكر فَتَعَلَ اللههُ مَلكُ الحّ وَلا تَجلل بِقُآ قَزلأَ يقُباء لَكَ وَحي وَقُ وَّ زدن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 فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا بَاعْدٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَذْقَى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 لهما ما ساءاتهما وكف قا يقصفان عليهما من ورق الجنه وعصى ادم ربه فغوى ثم جتباه ربه فتاب عليه وهب قَالُوا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّْي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ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 قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجذي من أسرط ولم يؤمن بآيات ربنا وَلَا غزَابُآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَدَقَ أَفَلَ يَه لَهُم كَم أَحْلَك نَا قَدَ لَهُُم مِنَ القُرون َمشونَ فيِي مَسكِهِ إَّ فيِي ذَِكَ لَ ولولا كلمه ان سبق قد ربك لكان لزاما واجل مسما فاصبر على ما يقولون واسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وَمِنَ الْمَاءِ إِلَهٌ فَتَسَبَّحْ وَأَطْرَافًا نَهَارًا لَعَلَّكَ تُرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْتَ عِنْدَهُ أَزْوَاجًا منهم زهرة الحياة الدنيا لنست لهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نستطيع أسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في هَؤُلَاءِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّ أَهْلَك نَهُو بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا لَن تَلْتَئِمَنَّ رَسُولًا فَمَنِ اتَّبَعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَزِّلَ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ ذاوي ومن استذا